وَكَوَارِفَ <تصفيق> <والكواب تصفيق> That's رب <تصفيق> السماءات <تصفيق> <تصفيق> of <laughs> é Eu... um رب السماعات والأرض. Slash! موسیقی